الَّذِي رَحْمَنٌ رَّحِيمٌ وَلَقَدْ تَيْنَا دَا وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لِمَا نُقَضَى قُيِّ نا حتى إذا أتوا على رادي النمل قالت نملة لا يعطي من لكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون فتبسم ضاعكا من قولها قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أردت وأن أعمل صالحا توبا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلي watoto to koda painiroo kalle me watoto pa uh فما كف غير بعيد فنكت غير بعيد. duata da li Why don't ولم ما قال سنا نظر، قال سنا نظر وأصدق أم كنت من الكذبين إذ هب این <تصفيق> نه توني في أمري ما كنت قاطعة أم إني ni I don't mean to me do فيكُمْ قال الذي عنده قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتب إليك طعفك فَلَمَّا رآه مستقعا عندهم قال هذا من فضل ربي قال هذا نور ام اكبر ومن شكر فما يشكر لنا من هو من كفر فإنه لا نذكر لها عرشها نظرت تدي أم تكون من الذين لا يغتذون؟ فلما جاء إلى ذاك فعرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فَسُبْحَانَ الَّذِي مَاتَ عُمُدُ مِنْ دُونِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّ غَاكَانَ مِنْ قَوْمِكَ كَافِرِينَ صدق الله